يا طير ذمى برقبتك والديني وياك فوق جناحك تخليني يا يا يا طير ذمى برقبتك والديني يا طير ذمى برقبتك والديني وياك فوق جناحك تخليني يا طير ذمى برقبتك والديني yenze na uawuduna htabi yaa gogdna hakitkhallin yaa sir تلاقي يا حبيبتي لاقي يا ناس مليتي الحبيب فراق <تصفيق> <يمتوي الحبيبة> <تصفيق> يا مسيه ايه نسوى يا حبيبتي لاقي يا ناس مليتي الحبيب فراق <تصفيق> يا ريت المنتظر يا ريت ومدانع لعتبت بيتك <تصفيق> يا يا ريت ومدانع لعتبت <تصفيق> روحي يا محلى الجيتك مشتاق روحي يا محلى جيتك مشتاق ثم ويا ويا ودون امل داح يبتل وني مولاي روح اسال الوادي معني اخليه امامل داح يبتل وني مولاي روح اسال الوادي معني لحظه فرقتك ما نايم وحس العقل باسمك هاي لحظه فرقتك ما نايم وحس العقل دم اضربك بتك وتديني ويا ويا ودون ودون مو بيدي انا بس هاب مو معناها احنا ننسي انا ندر الفرقه مو بيدي بس هاب مو معناها احنا ننسينا ناس وعدي بل وحق لي للاله شمس ما ناس وعدي بل ينسى وحق لي للاله شمس ويا ينبا بالفرج توديه ويا ينبا بالفريه توديه ييني يا طيب يلا نركب تكوتتي ويا فوق <تصفيق> جناحك هذا العمل من اصدارات مؤسسه امين الله الثقافيه الامين العام الشيخ فؤاد الطرف عيب والهجر دق <تصفيق> بابي يا ساعه ودونا حقاق ويا فوق جناحك تخليني عنين محتار وشلون ارد اشوفك بيه والله من متبو تعنين محتار وشلون ارد اشوفك بيه انسرح وانت السلوه عشر مرات تروح انت دو انت الروح وانت السلوه عشر مرات تروح انت دو منهوف ودر العشق ما يكفي منهوف ودر العشق ما ثم ضرب رقبتك وديني ويا فوق جناحك تخليني ثم ضرب رقبتك وديني ويا فوق ودون ودون ثم بذبلانه والله اروى شوفتك مولانا مثل الشجره بذبلانه والله اروى شوفتك مولانا شوفك هو اللي يرويني اموت جيتك تحيين شوفك هو اللي يرويني اموت جيتك تحيين والها أتشرف والهان اتشرف اذا تسميني والهان اتشرف تسميني يا اضرق بكتك وديني ويا فوق جناحك تخليني يا صيف تم اضرب ويا فوق جناحك تخليني طيب والهجر دق ببالي بس تعاودون احباب طيب والهجر دق ويا فوق جناحك تخليني يا صيف تم نداسه الصوتيه والتوزيع سيف المنشداوي كلمات الشاعر المبدع مصطفى العبودي اداء والحان الملا احمد الشمري من ابداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج